119. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذَلِكَ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 111. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 126. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 127. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 122. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله